Jag vill lähe min sänkvån al-Rajid. Lillahi r और जी ने सीधे But then is you will أَطِلُوا لِفِي تَذِيرِ اللَّهِ فَيَقْتُلُوا وَيَقْتُلُوا عَدَنَ عَلَيْكِ حَقَّ قُرْبِ or two. فَاتَّبَشِرُوا بِبَعِكُمُ الَّذِي بَيَقْتُمْ بِهِ Hey? Hey, hey, Jag <try> And facility. <laughs> لم يجدك يتيما فآوة ووجدك ضالا